واحد فينا قناص تعودنا ضرب الرصاص واحد فينا قناص تعودنا ضرب الرصاص وللوطن عنا إخلاص بالهم القلقلية للوطن عندنا إخلاص بالهم لو منا بيشيل من نبيز الدم أعدانا نجرحهم سم عزم وهمي جاوية. لو من نبيز الدم أعدانا نجرحهم سم عزم وهمي جاوية. عبودة فات الداو كانوا أقوى من البرود. عبودة فات كانوا من طعم الذلية. ذوج وحارس حدود أسرى طعم الذلية أفتت جالة الحامية منها بالبانية تشهد الله الميادية كل واحد فينا قناص عودنا ضرب الرصاص وللوطن عنا إخلاص بالهم الجنة. قالوا ما كفنا صير نقوى العسكرية. حب الطهم منجز رغم الأشقر رغم كل. قالوا ما كفنا صير نقوى العسكرية. طارق العولة والله بفعله أصبح يتعلى. طارق العولة والله بيفعله أصبح يتعلق. كان رصاصه يتجلى لما يشوف الدورية. كان إرصاصه يجلا لما يشوف الدو. Little what on and the spilling milk on hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey أمسوبي محمد أرفع وسام يتقلد، بسمو أصباح يتمجد بالعركة الحربية. محمد أرفع وسام يتقلد، بسمو اصباح يتمجد بالعركة الحربية. قلقي لي ما بيخوف وبأيدك لا شنكون. الحكي مش مثل الشوب لو صرنا استشهاديه والحكي مش مثل الشوب لو صرنا استشهاديه انا كانن هبين انا للوطن عنا إخلاص بالهم بالهم الهم